ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حنيد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي دعلناه للناس سواءا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 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أَيَّامٍ معلومات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 وَالْبُدَنَجَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَيِّمٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوهَا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الق في الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته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 فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعه بغته حتى تأتيهم الساعة او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم تَرَ أن الله أنزل من مخضرة. إن الله لطيف خبير.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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيمه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس